أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار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 ثمّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطْنِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ الْثَّلَاثِ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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 مَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي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 ذالك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين نجت نبطاغ تؤنعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عِبَادِ الذين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مبنية مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ان في ذلك لذكرى خالق الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم مَتَٰلِي نُجُلُودِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَٰدٍ أَفَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِۦ سُوٓءً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 انك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وانهم ميتون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 ليُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِرٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَّكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ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 مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه ثم نعمة منا قال إنما أتيته على علم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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ thing that has given you to your الْعَذَابُ before you came to your تقول نفس يا على ما فرضت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بَلٰقَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ فليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله, الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السور ولا هم يحزنون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 ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه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 ان فِي خَفِيّهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, وأشرقت الأرض بنور ربها وَوُضِعَ الكتاب جيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وبفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل, رسل منكم؟ يتلون عليكم آيات ربكم؟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 وسيق الذين... الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء